ب ي نسيطي الكرمات ا ن غ ع ونغزي لعب ن ا ت ت نسي ل م ؤ ر ي ع ه بين الكرمات نغافل م ا ط و ر الضياع ونغزي العنبات و نسيطي ج م ع لعب المقريعه بين ض ل ك ر م ا ت عينيكي ل ب د ي ع ه د ي ه و ل ه ا 「ま حلا ليالي الشتويه وهيك البردات ورجال الختياريه احكي ح ك ا ي ا أ ش ر ب ر ي ق ه ع ر ب ي وعيشت امان وعايش مسرور كنت بقربك متهني وعايش مسرور ويبقى م ت ه و د ي وفني بعضك ر م ز م و ورسمك يا نور عيوني بقلبي محكور وزي عفافير الزني مبقى ح ب ص ا فراق ي